وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا فجاءها بأسنا بيات أوهم قائلون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 فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شَئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسَوَسَ لَهُمَا الشَّيْقَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَاتِهِمَا وَقَالَ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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أومياء للذين لا يؤمنون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 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانون وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعته ولا يستقدمون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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك, أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 ما لعنت أختها حتى إذا دارتو فيها جميعا قالت أخرىهم قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذابا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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة وَلَا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم ممهد لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيَمَهُمْ قَالُوا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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيقوا علينا من الماء أن أفيقوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا ان الله حرمه على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغر غهم وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمه دو ورحمة هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله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 وهو الذي يُبْسِلُ الرياح بشرًا بين يدي رحمته حتى إذا أَقَلَّت سحابًا فقالا سقناه, سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الماء فَأَخْرَجْنَا بِهِ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 إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخواهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتها أنتم وأباؤكم ما, ما نزل الله بها من سلطان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 بمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بِمَا أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بِالَّذِي آمنتم به كافرون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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 السَّائِ وَالضَّرَاعِ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَلَ مَا كَانَ السَّيِّئَةُ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوُوا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّا بَأْنَ الضَّرَاعُ وَالسَّرَاعُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْتَهُ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن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 ولقد جاءتهم رسوله بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يقبض الله على قلوب الكافرين.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 فَهُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقٌّ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل فِي المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين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 نا إلى ربنا مُقَلِّبون وما تنقِمُ منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوَفَّنَّ مُسْلِمِينَ وقال الملاء من قوم في العون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وأالهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيين سائهم ونستحيين سائهم وإن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 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 لَئِن كَشْفْتَ عَنْ النَّرِ جِزَلًا مِنَ النَّالَكَ وَلَا نُبْصِلًا مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشْفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم, بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الرَّعْوَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ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 يَسُوونَكُمْ سُوءَ العذابِ يُقَتِّيونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَب بِكُمْ عَظيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى فَلَفِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّنَاها بِعَشْرِ فَتَمَّ بِقَاتُ رَبِّهِ فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وَلَمَّا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنفر إليك قال لن تراني ولكن انفر إلى الجبل فإن استقض مكانه فسوف تراني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 قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا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 وَإِنَّ يَرُوَّ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَخِذُهُ سَبِيلَ وَإِنَّ يَرُوَّ سَبِيلَ الْغَيْبِ يَتَخِذُهُ سَبِيلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَوْفِلِينَ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 ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يذهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا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 الذين يتبعون الرسول نبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحذم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك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 ثُمَّ بَغَىٰ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سجدا نغفر لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمم منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سوء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 وَوَنُّ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ فَلُوماٰ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ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 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سيجزون مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أمة يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ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 لا تَأْتِيكم إلا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إنما علمها عند اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلمون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 أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ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 وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ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 وَادْفُعُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضْطُعُ وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ